وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِي الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْرَمٍ لِلنَّاسِ عَلِيمٌ مِّمَّا يَفْعَلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا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 والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارض بالنهار لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه, يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بطوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بطوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرخ خوفاً وطمعاً وينشر السحاب الثقاءان ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وينسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وَهُمْ يجادلون وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال